موقع روائع التلاوات يقدم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا محلت لكم بهيمة إلا ما يتلى عليكم غير محل کم بہ مچ لام میولہ کم و محل دیو مَا انور یا الذين امنوا لَا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امن من البيت يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى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 وَالْمُن خَنقَةُ وَمَوقُوزَةُ وَالمُتَََّةُ وَن نَقحًا وَماَا أَكَلَ السَّبَعُ إِلاا مذَكَيْيتُم وَماذُ بِبحَلًَا النُصُبِ وَأَ تَتَّقُسِمُوبٍِ الأأَسْنا ذَالِكُمْ فِي الصّ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشعون واخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وَرضيتُ لَكُم الإِسنا مَدينين فَمَنِ الطُرَ بِي مَخنَّصَةٍ غَرًَا تَ جَان فِيّث مِم فَإِن النَّلههَا غَفُور الرحيم يَسْأنونَكَمَذَا أُوحِلَّ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 إن الله سريع الحساب اليوم وحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ول مسنا چل می ول مسونا چو مل چوکی چم ابری کھچ مو رو نسین وی مسین وین می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 الضائقه او لمستم نساء فلم تجدوهن ما ان فتم مصيدا طيبا تمسحوا بوجوهكم وايديكم منه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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ مدد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 وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ لَّهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا گوین من کرو الله عليكم اذ هم قوم ان اسم اليكم کم فَكَفَّ أَأَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ رَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار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 يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائرة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين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 وس موقی چی پونا یوگر کسی لكم نو ل کنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن کثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام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 قل فمن يملك من الله شيئا ان اراذ ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا ولله ملك السماوات والارض وما بينهما مش و اللہ والا کلیر سال رکھو نو میو دس می من خالم یشومیش ولی ملک سمواچی ول اب دینا وائی لوسی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 وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتزوا على أدباركم فتنقلبوا قاسرين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 والنی میرل پولہ والوبل سو مو سین کم گالی بول والی سکو چالو سَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي کپرو گینا گینل قومی فصین پال کر ہم ہر مچنا لئی اور بہن سن چی ہوں نی اور سل قومی فین کو لین ہم ہر يَجْتَنُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَسْعَى عَلَى الْقَوْمِ فَاسِقِينَ وَٱقْرَأْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيِ آدَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا فَتُقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أُقْتَلُ لَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ دَسْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لَتُقْتَلَنَّ مَا أَنَا بِبَاسِطِي يَدِي إليك إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتُوبَ إِلَى رَبِّي وَإِسْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ریل اردری چ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 وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ومثله معه, وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ دون آئی مین بہاری دین مین مدیماری کو ساری کت آئی دیا جاؤ بل مِنَ ہو جی زون حکیم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له رلك السماوات والأرض يعذن من يشاء ويغفر کلیر الم چالم ان الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء نواچی لمن يشاء والله یا سولا يسارعون سرو نیل من نل دین پالو منوامی وَلَمْ چ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 الْمَاعُونَ لِلْكَلْبِ أَكَالُونَ لِلسُحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين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 فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله قوله أولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين أن النفس بالنفس والعين بالعين ول ادو نل ادو والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کبھی له ومن لم يحكم بما پو الله فَأُنَاهُكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ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 پالریل شیب گروبی ویس پی پوکمل جاو ومن احسو می نو وائی ہول یا اوہل مولا چی سولی بابو اویہ و ويتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيب لا دائرة سم پتنی او امر ویوس ندی میل وی نو اہ ندی نو بالله بلائی جدی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 سنالل کا فری دور سبھی واپور چلشواسی لاسو ہودی نو اللہ وَهُمْ مو وَمَنْ يَتَوَلَّ واق واحل ہودی م لاو یو دین منولا چیز چھدو دین کمزو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 ذلك بأنهم قوم لا قل يا أَهْلَ هل منا إلا أن آمنا بالله وَمَا ہوں إِلَيْنَا وَمَا بلچ نمیلہ ان وَأَنَّ أَكْثَرَهُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ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 والله أعلم بما كانوا يكتون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمْ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ الإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كيف يشاء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 وَلَوْأَ أَهْلَ الكِتابَابِ آمَلوا وَالتَّطَوونكَفرَرنَا عَنْم سَي آاتِهم وَلا أأَدَخَلناَاهُ جَن النات النَّعم وَلَوأَننَّهُ أَقَام التَْراتَ وَإِن جلَ وَمَا أُزِ من ربهم. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بل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 َّذينَ آمَنُوا وََّذينَ هَدُ والالصَّابِونَ وَالَّ الصارَ مَنْ آممَنَ بِالَّه وَْيَومِ آخِدِ وَمِلَ الصَالِحَا مَنْ آممَنَ بِالَِّ وَْيَومِآخِرِ وَعمِلَ صَالِحَم فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِم فلا خوف عليهم ولا هم لقد أخذنا ميثاق بني وارسلنا می لو كلما جاءهم رسول بما لا چاہوں پوسوں فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ وَحَسِبُوا أَن لَّن تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَبَّ عَلَّاهُمُ اللَّهُ عَلِيمٌ وَخَبِيرٌ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بصير بِمَا يَعْمَلُونَ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 وَمَا مَأْوَاهُمْ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هَارِثُ ثَلاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهُ وَاحِدٍ وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أَفَلَا أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت منه قَالُوا إِنَّ رُسُلَ وَامُرُهُ الصِّدِّيقَ كَانَ يَأْكُلُ النَّطَامَ أُنظُرْ كَيْفَ الْبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتُ ثُمَّ انظُرْ أَنَّ مَا يُفْتَرُونَ قُلْ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تذلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم من وی من قبل کے كثيرا وضلوا عن سواء ن لعن کے کرو من بني اسرائيل على لسان لا لوئیں سدنی مريم ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ چلو نلو لبھی سنا پدم پہل فِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لا تجد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا ولا تجدما اخر بهم موده للذين امنوا الذين قالوا اننا نصارى ذَللكَ ب بأنَّ مِنْهُم قِّسينَ وَرحْضَانَا وَأََّهُم لا يَسْدَك بِرون وَإذاَا سَمومَا أُزِ لَنَ الرَّسُون تَرا أَعيُونَهُم تَفِيبُ مِنَ الدَّنِمِ م عرَفُ مِنَ الحَبّق يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَلَطَمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مع القوم فَأَذَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا فَأَذَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ, جنات تَجْرِي تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك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 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يرقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أَنْتُمْ سوج کن اللَّهَ سرچی الرَّسُولَ چل فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ موبی لینی حای جیما پائی نو مچ آنوامچ کوں إِذَا آ میرو سوانی حاصل مچ کوں تم مچ کوں سن والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا ليبلو انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 يَحْكُمُ بِهِ ذَوُو عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا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 إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلم أن, أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ جعَ اللهَّم كَعبَةَ الْ البَيتَ الحَرَ مَقِيامَ لَّاسِ وَالشَّهْرًا الحَرَامَ وَالهَدِي وَالقَلَائدَ ذَلِكَ لتَعلمُ أَن اللهَّهَا يَعلَمُ مَا فيِسَّمَا وَاسِعمَا فيِي الْ الأرْرض وأن اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ شی نانی ایل موا شری دل کب ایل موا شری دب و الله غفور رحيم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم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 توہل یاد تسؤكم وان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 واللَّيْلِ إِذَا تَجَدَّيْتُمْ إِلَى اللَّهِ نَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان زوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا لكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على حَقائِف مَنْ فَقَران يَقُمان مَ طَامَمَا فَآخَران يَقُمَان مَقامَامَهُ مَا مِنََّذينَسْدَحَقَّ عَلَيْهِم أَنَّيان فَيُقُسِ مَانِ بَِِّلَ شَهَادَتُناَا مِن شهادتهما وما تدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا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 وَايِذْ خَلَقْنَا مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَايِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَرْسَلْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِ بی وصولیو آمن کالو آمن وسہد بے امسم اس قَالَ ہواری 111. إليس ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 112. قال الله إن كنتم مؤمنين 113. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم عن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء لَنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُم فإن أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي من دون الله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 میں پین سیکن چال ملو ٹالم میں كَأَنَّهُ تَعْلَامُهُ يُغِبْ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا إِمَّا ذُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوُفِّينَاكِ ان تترقب عليهم وان تعلى كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك ان تعذبهم فانهم عبادك وان 111. تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفو الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفخ الصادقين صدقهم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من چھل سال دین پین رب عملہ لهم جنات تجري من تحتها الانهار لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه اركَ الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيه لله ملك وهو على كل شيء قدير